بعد أن ذكرنا أن المتواطر من حيث اللغه ومن حيث الاصطلاح وذكرنا تعريف كثيرة وذكرنا الشرط الأول ما هو؟ أن يرويه عدد كثير بلا حصر في عدد معين وهذا سيأتي إن شاء الله ما قال العلماء في قضية الحصر في عدد معين بل للأسف البعض بالغ وقال حتى ولو رواه إثنان هذا يعتبر متواتر فذا قال به ابن كما سبق أن ذكرنا لكم وهذا قول طبعا لا يلتفت إليه أما الآن اليوم عندنا الشرط الثاني ما ذكرناه سابقا على الشرط الأول يكفي لأننا لا نريد أن نتحرك قليلا اليوم عندنا الشرط الثاني أن يوجد هذا العدد الذي ذكرنا في جميع طبقات السند ولكن هذا ان يجب ان يجب طبقات السند مثلا إذا رواه عشرة عن عشرة عن عشرة ان عن عشرة عن عشرة وهكذا يعني يشترط أن لا يقل أما إن زاد فلا يجب ان عشرة, عشرة عن عشرة عن عشرين عن أربعين عن خمسين عن مئة هذا يجب هذا ان يجب ان يجب ان يجب ان ان هي التي فيها إشكال. أما إذا زاد فهذا من باب كما قالوا قالوا ذلك من باب أو لا ذلك من باب أو لا. ولهذا الحافظ حجر قال إذا قل العدد في طبقة من طبقات السند عندما يكون رواه عشرة ثم انتقل إلى خمسة إذا انتقل هذا يفيد يكون متوطرا أم لا؟ هذا الذي انتقل من عشرة إلى خمسة لا يكون متواطرا لأن الشرط الأساسي أن يكون هذا العدد في ماذا؟ في جميع طبقات السند أن يكون هذا العدد في جميع طبقات السند إذا زاد هذا من باب أو لا هذا هو مطلوب لكن إذا قل الإشكال في القلة إذا قل من الى إلى خمسة أنا ذاك لا يمكن أن يكون متواطرا ممكن ان يكون مشهورا ممكن يكون مستفيضا ممكن كما سياتينا ان شاء الله فاذا لا يقل العدد في جميع طبقات السند عن العدد الكثير الذي هو بدون حصر عدد معين كما سبق في, ماذا؟ في الشرط الأول في الشرط الاول واضح على ولذلك ذكر النتيمي رحمه الله تعالى قال ان يكون هذا العدد مستويا في الطرفين والوسط. اشتسم أن يكون هذا العدد في الطرفين والوسط. في الطرفين أن يكون هذا العدد مستوياً في الطرفين, في الطرفين يا العلم بخبره. هذا العدد أن يقع العلم بخبره. واضح؟ طيب. فاهمتموه؟ فهمت أنت؟ نعم أن يرويه أن يكون هذا في جميع الطبقات السند هذا العدد أن يكون في جميع طبقات السند عشرة عن عشرة عن عشرة هكذا ينبغي أن يكون أما عشرة عن خمسة عن ثلاثة هذا لا يسمى متواطرة لكن إذا كان عشرة عن أربعين عن خمسين عن ستين هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب واضح الآن؟ في إشكال؟ طيب ما معنى قولهم؟ عندما ذكروا من شروط المتواتر قالوا ان يكون هذا العدد قال الشيخ السمنتي وغيره ان يكون هذا العدد مستويا في فيماذا مستويا في الطرفين والوسط ما المراد بالاستواء؟ هندف ما المراد بالاستواء؟ أن يكون العدد مثل طبقات السند طبقات أحسن أن يكون استستفيد منه أن يكون المراد بالاستواء لا يقل العدد عن المعتبر في هذا في هذا الخبر بعينه لا يقل هذا هو المراد بالاستواء لا يقل فما جيدا المراد بالاستواء لا يقل العدد عن المعتبر في هذا الخبر, الخبر بعينه عندما نقول أن لا يقل الفقير عندما نقول أن لا يقل يعني إذا زاد فهذا أولى كما قلنا سابقا اذا فهمتم هذا الشرط لا نريد أن نتوسع فيه أكثر اننا نريد أن نخرج من متواتر. فهمتم هذا الشرط الشرط هذا كم؟ الشرط الأول ما هو قلنا نرويه عدد كثير بلا حصر في عدد معين الشرط الثاني أن يوجد هذا العدد في جميع طبقات السند وأن لا يقل ماذا قال الشيخ السامن أن يكون هذا العدد مستويا بين الطرفين والوسط ما المراد بالاستواء وقلنا؟ أن لا يقل عن هذا العدد أما إن زاد فهذا هو المطلوب فأنتم الآن؟ مفهوم؟ طيب بقي لنا الشرط الثالث هناك من جعل الشرط 4 عفوا هناك من جعلها 5 وهناك من جعلها 4 وهناك من جعلها 3 ها هناك من جعلها 5 هناك من جعلها 4 هناك من جعلها 3 فذكرنا الان شرطين شرطين في اللقاء السابق ذكرنا الشرط الأول واليوم ذكرنا الشرط الثاني الشرط الثالث ركزوا معي جيدا في هذا الشرط أن تحيل العادة ركزوا معي جيدا أن تحيل العادة طواتؤة واتفاق هذا العدد على الكذيف مدام قلنا طبقه عن طبقه عن طبقه إذن أن تحيل العادة تواطؤ واتفاق هذا العدد على ماذا على الكذب. على الكذب افهموا هذا جيدا و وسأج... شرحا لهذا لهذا الشرط فهمتم ان تحيل العاده تواطؤ واتفاق هذا العدد, هذا العدد على على ماشي عن الكذب على الكذب. يعني ما يمكنش مستحيل الكذب. ها بالدارجه اكثر مستحيل ان يتفقوا الكذب. على الكذب تفهمتم الآن؟ وهل بعد هذا البيان من بيان؟ إذا لم تفهموا بهذه الطريقة ما أظنكم تفهمون يعني مستحيل أن يجتمعوا على ماذا؟ على الكذب، على الكذب، ومعلوم أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم معصومه، الصحابة معصومون لكن ليس فرق كل فرد فرد فرد فرد ليسوا معصومين أبو بكر ليس معصوماً وحده عمر وحده ليس معصوماً عالي وحده وليس معصوما خلاف الرافضه الذين قالوا بعصمه ائمتهم بل زعموا أن لائمتهم مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وزعموا أن لائمتهم تعاليم كتعاليم القرآن تماما من غير فرق هذا كله سياتي سيتيش نعم فإذا الشاهد عندنا هنا قلنا لا بد أن يكون هذا العدد تحيل العادة مستحيل ان يتفقوا ويتواطوا على الكذب على الكذب <تصفيق> على الكذب ان هذا كم شرط كذلك طيب ماذا تقولون في لاحظوا ركزوا ذكرنا الشرط الاول والثاني والثالث قال العلماء بهذه الشروط يسقط تواتر اليهود ما هو تواتر اليهود في قولهم عزير ابن الله ويسقط ايضا تواتر النصارى في قولهم المسيح ابن الله، ويسقط أيضا تواتر المجوس على باطلهم، ويسقط أيضا تواتر ايش الرافضة على قولهم بماذا؟ ها؟ لا على قولهم بالوصية. على قولهم بالوصية. بالوصية لعبد نائب الطالب. هنا مسألة الوصية للأسف حتى بعض السنه وقعوا فيها. منهم الشوكاني رحمه الله تعالى له كتاب في الوصية رسالة في الوصية وتجدون هذه الرسالة في مطبوعة مستقلة ومطبوعة أيضا في الفتح الرباني فتاوى الشوكاني ولكن قال العلماء قالوا بأن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إن معنا وصية خاصة وصية النبي عليه في أهله في أهله قالوا هذه وصية خاصة فهمتم هذا؟ اذا تسقط وصية يتواطر الرافضه رفض التواتر هل يعتبر تواطرهم لا هذا يسقط كذلك تواطر أهل بداع والأهواء على باطلهم توحدوا عليه الان ننظر إلى البوتشيشيين البوتشيشيين الآلاف هل هم على الحق طبعا هم ليسوا على الحق لكن عندما يتواطرون على هذا الباطل لأن أصل هذا الباطل كله أن عدد إيش أن عددا يسيرا بدأ هذا الباطل وتكلم به ثم تلقاه عنهم من يقلدوهم وتلقاه عنهم اتباعهم الذين هم على بشر على وزن بقر يعني تلقاهم ولذلك يعني والانعام خلقها لكم يعني اصبحوا كالانعام يتبعون فياتي الشيخ ثم يتبعه مريده او مريده فينتشر هذا الضلال ثم يكثر الناقلون فيذاع ويشتهر وهذا الاشتهار طبعا هو باطل من أساسه لأن الأساس ننظر إلى الأساس ونحن ما نشترطنا أن يكون هذا العدد من أول طبقة إلى آخر طبقة لكن إذا بدأ بشخص واحد كما سيئتنا إن شاء الله ركزوا معي بدأ واحد قال بأن عزير بن الله بأن عزير بن الله ثم بدأ واحد وقال بأن عيسى بن الله ثم انتشر وأصبح النصارى كثير من النصارى من الفرق يعتقدون أنه المسيحة ابن الله أيضا البوكشيشي بدأ حمزة بدأ وحده ثم انتشر لا قبله بدأ, بدأ الحاج العباس ثم كان وحده ثم انتشر وهكذا كل الضلال المبتدع يبدأ بشخص ثم ينتشر هذا لا يعتبر متواتر هذا لأن أساسه أصلا منهار أساسه, أساسه كيف هو منهار فأنتوا ماذا؟ إذا لابد من التواتر والاتفاق، ولا بد إيش هذا التواتر والاتفاق أن يكون إيش؟ أن يكون من اول من أول الأساس الى آخر. الى آخر. من الطرق إلى آخره، وإن زاد فحسن، وإن قل فليس بحسن فأنتوا ماذا الآن؟ إذا حتى لا يقال لكم تواتر أن الرافض يقولنا بالوصية، إذن معنى هذا متواتر ما ينبغي أن فيه تواتر. أن المجوس يقولون بإلهين إله النور وإله الظلم وتواتر أيضا أن المرتبعاء ينشرون بدعهم. وتواتر ايضا أن اليهود قالوا عزير من الله وتواتر أيضا النصر ماذا تقول لهم؟ تقول لأن أصل الأساس الذي يعني تركب عليه توتر المزعوم منهار لأنه لم يكن من أوله إلى آخره فلذلك اشترط لذلك قلنا ها يكون من إلى من, آخر. آخر. من عدد الطبقات ان يكون إيش؟ العدد في جميع الطبقات. هذا العدد او اكثر في جميع الطبقات في جميع الطبقات وأن لا يقل طبعا هذا معروف اذا لا بد من هذا طبعا لانه يستحيل ان يتواطؤوا ويتفقوا عن كلمه لعل كثير منكم أمتي نعم لعل كثير منكم, يعني هم ظنوا يعني لعل لا, كثير منكم لا يفهم مسألة التواطؤ والتوافق والتواطؤ والتوافق يعني إذا قيل لكم أنتم قرأتم شروط المتواطر كيف تفهمون التواطؤ على الكذب؟ ما هو جوابكم؟ التواطؤ على الكذب ما هو جوابكم؟ ما؟ أنت يا نزار يعني شيخنا يأتي بمثال أو؟ لا بي لي ايش معنى التواطؤ على الكذب والتوافق على الكذب الاتفاق على التوافق شيء والتواطؤ شيء ليس سواء التواطؤ الوقوع في اتفاق على الكذب لا لا يعني يعني خنت انت التواطؤ بمعنى التواطؤ التوافق لا انا ما سألتك عن الفرق قلت لي ان التواطؤ كيف نفهم التواطؤ انت كيف نفهم التواطؤ ها ده على شيء الاتفاق مع بعض من بعض على الكذب اها التواطؤ التواطؤ ممكن يا شيخ ان يكون بين رجال ثقات و وعلى آخرين كذبين شيخ ناوي يكون يعني أكزوا يتفضل. جيدا بما أنكم ما فهمتم الجواب أكزوا جيدا واحفظوه ما كان عن مشورة وقصد يقال له التواطؤ ما كان عن مشورة وقصد هذا هو التواطؤ أما تقول للتواطؤ التوافق أو ما تواطئوا أو ما توافقوا لا ما كان عن مشورة وقصد لا بد من هذا احفظوا هذا التعريف هل تخطيط له ما كان هذا هو كان عن مشورات ما كان عن وانت لا تكتب ما, كان, في ما كان عن ها وقصد. وقصد. وقصد لا بد ان يكون كذلك واضح إذا فين هذا هل هناك فرق بين كلمة التواطؤ وكلمه التوافق ها نعم القصد الفرق بين شُورَةٍ بينهم مش بين. يعني أنت. يعني يتفقان يتشا. لا, لا لا شيخ ليس هناك ليس هناك فرق. لأن عن ما يعني عن مشورا. مشورة تقتضي التوافق. فيه. لا هناك فرق. لا أنا أجزم لكم أن هناك فرق. ولذلك كان الحديث عندما يعرف نوما يعني يذكرون فرقا بين التواطؤ أو التوافق. فما هو الفرق بينهما؟ يس <تصفيق> انتم قلنا قلنا الاول ما كان عن مشوره وقصد والثاني لا خليه خليه والثاني ما كان ايش ما كان عن مشوره وقصد والثاني دون دون مشوره احسن والثاني ما كان بدون قصد ما كان بدون قصد ايش هو ما كان بدون الذي يكون عن مشوره وقصد ما هو التواطؤ ما كان بدون قصد ما هو توافق توافق هذا <هل هو> الفرق بينهم ما كان عن مشورة وقصد فهو وما كان بدون قصد فهو إيش؟ فو... فو... فو... توافق توافق معه وضعنا ما كان عن مشورة وقصد كما تواطئ كفار قريش واتفقوا على كلمة واحدة أن يشوهوا بها إيش؟ سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشوهوا الدعوه في الأسواق و سق كار وسق والمواسم ووالمواصم وإلى غير ذلك هذا كان باتفاق لنا بتوطؤ ولا كان بتوطؤ مايتم عنده؟ يعني بالخاص. هذا الشرط؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الرابع أن يكون ما هو مستند هؤلاء أن يكون مستند هؤلاء إن قال أمر محسوسا أن يكون مستند هؤلاء إن قال أمر محسوسا واضح ان يكون مستند هؤلاء النقل الذين نقلوا جماعا جماعة اذا هذا الامر كيف هو ان يكون محسوسا ان يكون محسوسا واضح واضح ام طيب مثل ماذا سمعنا راينا شاهدنا لمسنا تذوقنا ها؟ يعني الشيء الذي يحصل به العلم لأنهم لو أخبروا لما يقول شيء عقلي يقول كذا إذا لا ود من الشيء المحسوس شو الشيء المحسوس قلنا ما يدل على أفعال الحواس بالسمع وبالرؤية وبالحواس السمع والشم والذوق والرؤية واللمس لكلها أفعالش أفعال, أفعال حواس يا ترى لو قال يعني شخص أو أناس أخبروا عن معقول هل يحصلوا به العلم؟ شيء معقول لا لأنهم لم يستندوا على نظريتهم إلى الحواس شو هو الحواس من الزاب قلت؟ السمع والبصر أما إذا استندوا لمجرد إدراك العقل فهذا لا يسمى متواترا هذا هو الفرق لا يسمى متواتر فهمتم ماذا ندخل لا, لا بتاتا لا يقال هو متواتر حتى ولو جماعه يعني ولكن كلهم كان مستندوهم هؤلاء ايش هو استند هؤلاء نق يعني نقلت الخبر يعني يقولون نظن مثل النصارى يفترض. أو يفترض أو شيء من هذا القبيل فما يظنون إلا ظن ويفترضون أشياء قد تكون قد لا تكون ومسائل جدلية وعقلية هل هذا يقال له متواتر هذا لا يقال له متواتر هذا لا يقال لهم متواتر فهمتم هذا؟ إذا فهمنا هذا؟ فهمنا هذا الشرط أو لا؟ إذا ما فهمتمه نزيده فهمتم؟ طيب عندنا هذا الشرط كما الرابع الرابع الشرط الخامس الان الشرط الخامس ان يكون خبرهم كل واحد كيف يقرر الشرط الخامس ولكن ان يكون خبرهم عن علم ويقين عندما نقول ينبغي ان يكون خبر هؤلاء ان قال عن علم ويقين احتراز من ماذا ممن ممن يكون خبرهم عن ظن وتخمين احتراز من من يكون خبرهم إيش؟ عن ظن وتخمين واضحها مصطفى؟ يسمعون؟ علي طيب ولذلك الحافظ بن حجر في نزهة النظر بالمناسبة أنا عندي أساند كثيرة إلى النزهة إذا اجتهدتم ومتحنتم ستأخذون فيها إجازة خاصة إن شاء الله إذا الله فإلى ذلك يقول أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه ماذا يقال له هذا؟ هذا هو المتواتر. إذا انضاف إلى هذا إلى ذلك ماذا ينضاف له؟ أن يسحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. فهذا هو الحديث هذا هو الحديث المتواتر. أما إذا تخلفت إفادة العلم عنه، فماذا يقال له هذا الحديث؟ هذا مشهور هذا حديث مشهور. اذا تخلفت ركزوا معي جيدا لفهموا هذه العباره لا بد ان يسحب خبرهم افاده العلم فهمتم هذا ماذا لا فهمتم هذا طيب العكس اذا تخلفت افاده العلم عنه كان مشهورا فقط لا يقال له متواتر فهمتوا الان ولهذا قالوا قال الحافظ محجر وغيره ماذا قالوا كل متواتر مشهور ولا عكس من غير عكس كل متواتر مشهور من غير عكس ما. واضح فهمتوا إيش من غير عكس ايش هو ليس كل مشهور متواتر ما شاء الله ما. كل متواتر مشهور من غير عكس فهمتوا ماذا ولا لا طيب ولذلك العلماء ماذا قالوا قالوا لا بد من إفادة العلم لخبره وإلا كان مشهور لذلك قتلو بغة القاسم قتلو بغة قتلوا بغا قتلوا بغا يقول لا بد أن يزيد مما روي بلا حصر عدد مما روي بلا حصر عدد على هذا الشرط لا بد أن يزيد فيه مما روي بلا حصر عدد وإلا لصدق المشهور على جميع المتواتر فهمتم هذه العبارة؟ قال لا القتل هو غير قل لا, لا بد أن يزيد مما روى بلا حصر عدد لا يكون هناك حصر عدد بلا حصر عدد وإلا لصدق المشهور على جميع المتواتر لأن المشهور محصور, محصور العدد فهمتم هذا؟ طيب ومن أراد أن يعرف أيضا التفصيل في هذه المسألة فكما يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرح نزهة النظر عنده شرحه أيضا في نزهة النظر يقول المطوات القدبيين هو الحافظ المحجر وهو ما رواه عدد كثير من أول الحديث إلى آخره من المحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المحدث إلى النبي أو إلى غيره من الناس تحيل العادة طواتؤهم مع الكلم أو وقوعهم منهم اتفاقا ثم قال وأن يكون المستند الحساء والمشاهده او السمع مثل ماذا مثل رايت كذا وسمعت كذا فانه بهذا يفيد ماذا يفيد العلم فيضطر السامع لهذه الطرق من سمعها واحصاها واعتنا بها يضطر ان يتامله تامله لها واعتقاله لهذه المعاني فهو يستفيد آنذاك يستفيد العلم ويجزم بأن هذا صدر ممن تواطر عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أو عن غيره فإذا اختل شيء من الشروط صار إيش؟ مشهوراً سنت. إذا اختل شيء من الشروط صار من باب إيش؟ من باب المشهور لا من باب المتواطر إذا اختل شيء من هذه الشروط التي ذكرنا صار إيش؟ من باب خبر الأحد آه صار من باب المشهور لأن سياتي إن شاء الله تنظرون أن العلماء الأصول هم من بحثوا مسألة الأصول وكذلك عفوا مسألة المتواطر وكذلك الفقاء معلوم أن المتواتر كما قلنا لكم سابقا هل هو من مباحث علم الحديث؟ هل هو مما تشمله الصناعه الحديثيه لماذا لأنهم اخذ من كلام الفقهاء ومن كلام ماذا الاصوليين ومعلوم ان كتب الاصول ها مليئه بماذا مليئه بالعلم الكلام وغير ذلك فاذا المحدث كيف كانوا يعبرون اذا كانوا هذا نسيت لكم هذا اذا كان المتواتر ليس من مباحثي علم الحديث أو علم المصطلح لأن علم الحديث أشمل وليس مما ما تشمله، آه، وليس مما تشمله هذه الصناعة، فإذا يكون من ماذا، ماذا يقول المحدث، ماذا معنده ما المتواتر، ماذا ماذا كانوا يسمون الحديث يعني على هذه الشروط التي ذكر، آه، من من يسميها صحيح ومن لا لا أنا لا أسأل لأن بتقسيم تقسيم الحديث أنواع لما يعني ما دام أن المتواتر ليس من مباحث علم الحديث ولا مما تشمله الصناعة الحديثية إذا هو من كلام الأصوليين والفقهاء لكن ها ماذا كان يسمي ماذا كان؟ بماذا كان يعبر علماء الحديث؟ مصطفى كان يعبرنا بالمشهور أو مصطفى. افهموا هذا؟ ونظرت أنني ذكرتكم بهذا ذكرت هذا أو ما ذكرته؟ إذن بماذا كان يعبرون؟ ماذا كان يعبرون؟ ها يعبرون إما بالمشهور وإما بالمستفير ولذلك الحافظ ابن الصلاح قال في المقدمة والكتاب معروف بعلوم الحديث أو المقدمة مقدمة الحافظ ابن الصلاح يقول ومن المشهور المتواتر؟ الذي يذكره أهل الفقه وأصوله وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص ولا يكاد يوجد في رواياته وهذا كلام صريح يعني هذا ممكن ترجعون إلى المقدمة ترجعون إلى المقدمة في فيما ما يكفي ويشفي إن شاء الله يعني يقول لا يكاد يوجد في رواياته فهي عبارة عبارة الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة ولا بد في إسناده من ماذا؟ من استمرار من استمرار هذا الشرط في روايته من ماذا؟ من أوله من إلى, من إلى, إلى منتهى أو إلى آخره قل إلى منتهى أو قل إلى آخره يعني كلاهما صحيح لذلك يقول الحافظ نوح حجر في نزهة النظر المتوتر على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد عندكم نزعة النظر يقول المتوتر على هذه الكيفية ليس من مباحث العلم الإسناد إذ علم الإسناد يبحث فيه عن ماذا ها يلا يا جماعة علم إذا كان ليس من مباحث علم الإسناد علم الإسناد يبحث فيه عن ماذا النرجش صح النرجش قل عن صحة احسنت عن الحديث أو ضعفه عن صحة الحديث أو ضعفه يعني نزار استفد منه لهم يقولون رأس الكبير يا علم ظر نختار واحدة من هذه من هاتين ها يعني واضح أو ضعفه ليعمل به لماذا لماذا ليعمل به او أو يترك ليعمل به يترك يعني من حيث صفات الرجال ومن حيث السيّاق الاداء ومن حيث ومن حيث واضح هذا يعني انهم يبحثون في الرجال والمتواتر لا يبحث عن رجاله بتاتا بل يجب العمل به من غير بحث فانت ماذا فانت ماذا طيب وانا لهذا السبب يعني لم اشان الكر الشروط بسرعه ونمر عليها مرور الحاج بواد المحصى فلهذا احببت ان, أن تفهموا هذا فهمتم هذا جيدا؟ إذن لذلك يقول احد مشايخنا بعد أن ذكر كلام الحافظ بن حجر يقول ظاهر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ان إفادة العلمي لسامع الخبر ان إفادة العلم لسامع الخبر ها اتم الخبر اجيب لي الخبر ان إفادة العلم لسامع الخبر شرط في التواتر ان إفادة العلم لسامع الخبر شرط في ماذا في التواتر واضح فهمتم هذا؟ طيب أنا أسألكم سؤالا أرجو أن تكونوا الآن الشروط كلها مستوفية لكن بقي لي سؤال أسألكم سؤال، هو الكلام على الشروط المتواطل طويل جدا، لذلك انا أحاول أن يكون هذه المحاورات على شكل إجاز ربما يكون من الغاز أحاول لأن الإجاز في بعض الأحيان يعني يكون مخلا فأحاول أن لا يكون مخلا أن تفهم الشروط جيدة وإلا لو توسعنا أخشى أن نبقى في شروط المتواطن يقول لا إفادة العلم لا بد أن إفادة العلم لسامع الخبري شرط في, في التواطن طيب أنا بغيت نسأل على سؤال أحببت أن أسأل سؤال راسيما لهذا بوراس هذا الشروط مفائدتها هل شرط هي التي تفيد أن الخبر متواتر؟ نعم. شرط في التواتر. أو أكثر من ذلك؟ إفادة العلم لسامعه إفادة العلم. نعم. هو هو تواتر أو شيء آخر؟ شيء آخر. شو هو؟ يعني شو إفادة يعني إفادة العلم لمن حديث ونغزاه. انت صحه عايت درجه عايت صحة السؤال ما قلنا ان افاده العلم لسان الخبر شرط في التواتر قلنا شرط افاده العلم شرط احتراز من ماذا؟ ليس ليس في التواتر شرط في التواتر وليس هو ثمره التواتر لا قد من هذا افهموا هذا جيد لانه إفادة ان لسامع الخبر يكون في تواتر وليس هو ثمارة راتب هو لماذا يا جماعة؟ لماذا؟ من يقول لي لماذا؟ هو هو لأن هو هو هو هو هو هو أن التواطئ أن تسكت <تصفيق> ها. لكن أنا قلت له أن تسكت لا تظن ان أن أقول له اسكت بالعكس الخطأ نصل للصور أنا أحب لا أحب الطلب أن يكون أفعال لازمة لا يتعدوا لا بالتضعيف ولا بهمزة التصيير ولا بباء التعديه بل الطالب ينبغي أن يكون دائما يبحث ويسأل إن سكتل الحياة أو كيف تبقى على جهلك طول العمر ابحث ويسأل ويجتهد وإن شاء الله أنتم باقي ما زلتم شبابا لانكم تكونون علماء العصر ولماذا إلا إذا كنتم مثل النزار يعني في الاكل الله مستعان على كل ماذا قلنا يا جماعة قلنا أن إفادة, العلم إفادة العلمي شرطل متوتر. شرطل متوتر. لسامعي لسامعي شرط في التواتر في التواتر وليس, التواتر وليس هو ثمر لماذا متى يوصف الخبر انا اسالكم سؤال ابسط أقربه لكم لا وإن كان كلمه ابسط يعني في غير محلها يعني وأوضح متى يقال للخبر بانه متواتر في حاله توفر شروط الشرط هي ثمرة. عند إفادة العلم. لا يقال للخبر لا يوصف الخبر بأنه متواتر إلا إذا أفاد العلم. استفيدوا من غيره. واضح؟ طيب أنت قلت شرط أنا أسأل سؤال آخر إذا رواه عدد ولم يفيد العلم. بسم الله ها؟ لا يكون متواترا بل يسمى شهرا رواه عدد لكنه لا يفيد العلم واضح يا جماعه اذن الصحيح ماذا نقول نقول ان افاده العلم شرط في التواتر وليس هو ثمره التواتر وما جاء في كلام بعض اهل العلم مما او خلاف ذلك فليس المقصود به ظاهره وإنما مراده ماذا انه حيث ثبت التواتر حيث ثبت التواتر ثبت ماذا <تصفيق> أحسن ثبت إفادة العين إذ لا تواتر إلا بعد إيش أنت إلا بعد إيش إلا بعد إفادة العين جميل ما ما بكم صار تنظر للساعة إلا بعد إفادة العين هذه الشروط وهذا هو الضغط اليوم البقية أنا أسألكم بعض الأسئلة إذا سمحتم لا لا قد يسألكم سائل وأنتم طلبت الحديث من أين استفاد العلماء هذه الشروط الخمسة أو الثلاثة أو الأربعة على خلاف ونحن ذكرنا خمسة وعضهم يذكر أكثر من ذلك من أين استفادوا هذه الشروط؟ من أين أخذوا هذه الشروط؟ ها يا رزاق لعلها رمية من غير رابط ها يا لا سمحوت من, من أين من... استفاد العلماء وآخروا واستنبطوا أكثر باش نقرب لكم أكثر من أين استفاد العلماء وأخذوا واستنبطوا هذه الشروط الخمسة أو الشروط الأربعة أو الثلاثة استنبطوا من تعريف المتواتر شيخنا نعم ها, ها؟ استنبطوها من, التع... من تعريف المتواتر لله يضر ها <تصفيق> وش يعني نظام ما شاء الله رغم أنه من الأكلة البطلة الكسلة إلا أنه ما شاء الله في هذه أجاد فعلا استنبطوا هذه الشروط من ماذا؟ من تعريف المتواطن الشرط الأول استخرجوه الآن يعني لذلك قلت لكم لا بد أن تحفظوا التعريف استفيد الشرط الأول شو هو الشرط الأول؟ ماذا قلنا في التعريف؟ أن يرويه عدد كثير إذا هذا الشرط الأول من أين هو من قولهم أن يرويه عدد كثير الشرط الثاني مستفد من قولهم إيش؟ أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين هذا الشرط ليس مذكر عند من يرى أن شرط تواتر ثلاثة فقط او يقول إذا أكثر العدد لازمت الإحالة فلذلك اطلقوا الملزوم على اللازم هذا ليومكم خليكم هذا لأن هذه من المسائل التي أدخلوها ها قالوا رووا ذلك ماذا قالوا في التعريف؟ رووا ذلك عن مثلهم هذا الشرط الثالث رووا ذلك عن مثلهم ما هو الشرط التساوي في ماذا؟ في العدد والطبقات الشرط الرابع ما أخذ من قولهم؟ وكان مستند انتهائهم الحسة وكان مستند انتهائهم الحسة واضح يا جماعة؟ واضح هذا؟ نعم. تلت. تلت. عم عم هذا لأن هناك من من قال من لم لم يذكره ولذلك أنا هذا الشرط هذا الثالث نعم. الثالث ما هو قلنا العدد. العدد. وكان مستند مستند من الحس على هذا بوابي. الشرط الثالث تحيل العاده تحيل تحيل تحيل العاده اتفاق هذا العدد على الكلام اذا الشرط الرابع ماذا أن يكون يعني يكون الحس يعني كسمعه ونظره و. طيب احتراز, يكون احتراز ماذا؟ يكون من يكون احترا كان عن ظن او تخمين أو كان مستند وخبرا يش العقل, العقل. هذا يفيد العلم ولا لا يفيده لا يفيد العلم, العلم بصحة العلم بماذا لا يفيد العلم بماذا لأن أمضنه لا يفيد لا يفيد العلم بماذا من حيث القبول ورد تشا القبول لا يفيد العلم بماذا بصحة الخبر بصحة ما أخبروا به لا يفيد العلم بصحة ما أخبروا به واضح إذن إذا كان كذلك هل ينطبق عليه حد التواتر لا ينطبق عليه حد التواتر طيب أنا أسأل الآن نظام ماذا هو اللي أجاب يعني وغالبكم حواس الخمس أنه ما وافد نعم حواس الخمس فعل ومن هو العلم عنك قال العلماء وبل القرآن صرح بها ركزوا معي جيل ماذا يفهم من قولهم أحالة العادة تواطؤهم على الكذب احاله هل يفهم من قولي احاله العادة تواطؤهم على الكذب هذا الذي قلت صحيح سعادتي احاله حاله العاده تواطؤ احاله حاله احاله العاده, أحالت العادة, أحالت العادة على الكذب على الكذب هل هو شرط الحديث المتواتر ام لا يفهم هل يفهم انه شرط ولا لا يفهم أنه انه شرط <تصفيق> <تصفيق> قولهم احاله العاده تواطؤهم على الكذب ليس بشرط عند المحقق ولذلك انا لم أذكره هذا هو الذي قلت لكم صح العاده يعني استحله العاده استحلوا لا يعني مستحيل لا العاده احيل العاده وحاله هو شيء واحد <تصفيق> انت تحيل يعني بقية فعل احاله العاده في مضارع ذلك هذيك تحيلوه فعل مضارع كان وقع يعني في النتي نعم أنا أخذ ها ها. عين عين من خرجت ودخلت إن شاء الله يتصح أن تقولوا من اللي هي أين أخذوا أحد في في اين... من أين أخذوا الشروط فهموا يعني لا قلنا من أين أخذوا الشروط وأجاب النizar قال بأن من التعارف وأصاب ولعلها أعلم من غير رامن لكنه أصاب وقلت الآن هل يفهم من قولهم أحالة العادة تواطؤهم على الكاذب أنه شرط للحديث المتواتر أم لا يفهم؟ لا يفهم قلنا الصحيح عند المحققين من اهل العلم بالحديث أنه لا يفهم إذن فماذا يكون؟ يا نزار إذا قلت ماذا يكون أعلم أنك قد فهمت ولم تذكر هذا مجرد رمي من غير رامي؟ نعم ها. ها انت حتى تكون هي صلات احاله العاده ركزوا معي جيدا احاله العاده تواطؤهم واتفاقهم على الكذب عاده طبعا ها احاله العاده تواطؤهم واتفاق واتفاقهم على الكذب ماذا يكون من يجيب ها حتى أرى أننا السعب هو كتابنا على النت من يجيب ها السؤال. السؤال قولهم أحالة العادة تواطؤهم أو يستحيل يستحيل طواطؤهم على الكذب عادة أو أحالة العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب عادة نولدهم لا يعني بعضهم قال إنه من الشرط وصالح إنه عند المحققين ولذلك لا أذكرها في الشرط عند المحققين لم يعدوه من الشرط ولكن عدوه في ماذا هذا هو السؤال حتى الإخوة في الغرفة إذا كان عندهم جواب يضحفوننا به مشكوري وليس مأموري لكن نزار مأمور يلا نزار حالة العادة ها نستخدم الكلمة في هذا؟ عدم تواطؤي مشكنا؟ عدم تواطؤي؟ لا هو لا يفيد أنه من شروطش المتواطئ. لكن إذا لم يكن من شروط متواطئ فمن أي نوع هو؟ من ثراثي؟ من المشهر لا. يعني هذه الكلمة مثلا أحالت العادة تواطؤا مع الكلمة يعني شيء ليست من عند المحققين ليس بشر. هذا الكلام الذي ذكر لاننا اخذنا الشروط من اين اخذناها على قول نزار وصحيحه صحيح لغيره لا لا, لا. فهمتم نحن الان ما وصلنا الى هذا لا. هذا المتواتر احنا نتكلم الآن عن شروط متواتر ما وصلنا الى الحديث الصحيح وشروطه فهمتم الآن؟ المحققون يقولون قولهم في التعريف احاله العاده تواطؤهم على الكذب أحالت العادة تتواطؤهم مع الكذب قالوا هذا ليس من شرط الحديث المتواطر فماذا يكون؟ هذه فماذا يكون؟ هنا يحتاج الهر إلى أظفاره كان الشيخ عياد رحمه الله تعالى عندما كان يدرسنا الفيات من مالك ويصل إلى باب صعب قليلا عندما أولا سيما صفة مشبهة وامتلت مبالغة وفرفع بها وانصب وجرة مع أل ودناء أل وصحوب أل هنا يحتاج الهر إلى أطفاله وفي بعض الأحيان أيضا في المنطق يقول في الاستعارة يقول هنا يحتاج الهر فمرة قلت له يا شيخنا هذا الهر لا يفارقنا فأنتم كذلك هنا يحتاج الهر إلى أطفاله نعم الهر عندما تجره أنت ما تعرف في الحسارة يبدأ يستعمل الاضافه يجرف على الحصير يستعمل الاضافه الدفاع هذا مربي القطط يكون <تصفيق> <تصفيق> يا نزار اجبت جواب جي... جيد جي... جي... جي سابقا لكن الان دع غيرك يجي ركزوا مع جي انت جعلتني <تصفيق> اميل اليك لان لو جلست مع الطلبه قالوا أحالة العادة أحالة العادة طواطؤهم مع الكذب ليس بشرط عند المحققين وإنما هو تفسير للكثره المستفادة من قولهم عدد كثير فهمتم؟ فهمت هذا يا نزا؟ المقال عدد كثير يعني في السنة هذا العدد الكثير هذا عدد الكثير؟ يعني عدد كثير كيف هو؟ ما ضابطوه؟ هذا العدد الكثير؟ قال يستحيل أن يجتمعوا وأن يتفقوا وان على الكذب من غير اعتمار الحصل طبعا مع حاله حالة العادة تواطؤهم على الكذب قصداً أو اتفاق فهمتم الآن؟ فهمتم لما ما فهمتم عدد كثير أحالة العادة يشيء مع عدد, عدد كثير؟ فسر لي هذا عدد كثير فسروا لي الذي تحيل هذا ان يتفقوا على الكذب العدد الكثير هو, اللي هو مستحيل بالدرجه لانه بزاف اينع لأن مستحيل عاد يعني هذا عدد الكثير يستحيل ان يتفقوا على الكذب يعني قصدا او اتفاق مستحيل لا فانتم قالوا في اشك قصدا او اتفاق هل فهمتم العباره ولا ما فهمتموها ها فهمتم العباره طيب ومن لم ي... <تصفيق> من فهم يعلم من لم يفهم وإن كان فيه إشكال اللي كان يقول لنا الشيخ عياد رحمه الله هذا الرجل ليس للمغاربة ليس للمغاربة مثله ولكنهم لا يعرفون قيمته كما قال أحد الشيخين على محمد المنوني المكناسي ليس للمغاربة ايضا مثله ولكن المغاربة لا يعرفون قيمته هؤلاء الأعلى لأنهم لا يؤلفون إنما يعملون في ظلم وقد خرجوا لنا علماء ومشايخ وطلبه علم أقوياء فالشاهد عندنا دعونا الآن ما تقريبا رحمه الله تعالى وما زلت أدعو له وأخصه بالدعاء الشاهد عندنا لو سألكم سائل ويقول هل يمكن أن نجعل إفادة العلم؟, إفادة العلم إفادة العلم إفادة العلم إفادة العلم مرة أخرى؟ أن نجعلها شرطا من شرط حديث المتواتر. لا تقل لا ولا نعم فنعم من منطق النعم. هل ممكن أن ت أن نعم؟ وهذا النظام يعني كلب ببغاء تبيع. وآخر إيش؟ ها لماذا نعم؟ تشلع له إجابته سابقا هذه الاجابه كانت قوية لأنه إذا لم تحصل إفادة العلم صار مشهور هل هو شرط إفادة العلم ليس شرطا هل قال أحد بأن إفادة العلم شرطا إفادة العلم ليست شرطا من شروط الحديث المتواتر لماذا من إذا قلت يا نزار لماذا أقول بس ها اللي قالوا التطوانيين <تصفيق> يلا نزار. لأن بتوفر هذه الشرط تحصل إفادة العلم. قريبا تكاد ها أنت أصحاب الكليات يعني أنا إفادة العم هي النتيجة أصحاب الجامعات إحنا كنا نقال درسنا في الجامع أنتم في الجامعات وليس تذكروا كل أمسا ها قول الجامعات أنا <تصفيق> إفادة العم هي نتيجة لكثرته كيف؟ نتيجة هيني مين؟ لا. قول. قول. ها. يا نزار. مرحبا يا نزار. نزار للعلى وهذا الدرس الاخير لا يحذر. ها. <تصفيق> إفادة العلم ركزوا معي جيدا بارك الله فيكم إفادة العلم يا مشايخ ناتجة متى؟ بصحة ما أخاف نزل إفادة العلم ناتجة بعد ماذا؟ كثراللهم بعد مو الشروط أحسن من نزار اليوم ما أدري ماذا وقع له بعد استجماع الشروط فتكون هي إيش؟ ماذا تكون؟ ثمرة تحسنت ثمرة التواتر ثمرة التواتر إذا الإفادة العلمية تتم بعد توفر شرط بعد توفر شرط بعد توفر الشروط تكون ثمرة التواتر تكون ثمرة التواتر ما شاء الله النizar ما شاء الله يعني حتى ويشددنا عليه لكن مش كي الشيخ ها باش كي خرج إذا هذه شروط لا ما شاء الله ضبطتم شرط بإذن الله عز وجل حسب ما يظهر لي أتقنتم الشرط ها طيب وإن كنا لم نتوسع فيها أكثر لكن بقي هناك سؤال أسئلة أسئلة, أسئلة فقط يعني نمر عليها كم سعدهم خمسين دقيقة شك. ما هو حكم الحديث المتواتر إخويا في الغرفة هكي. يتابعون ها. ما هو حكم الحديث المتواتر ماذا يفيد ضرورا ماذا يفيد المعلم. يفيد الضرورة العلم العلم الضرور يفيد الضرورة يفيد العلم الضروري هو لدينا يعني جيد جيد أنا من باب سنشد يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا ان يكون لدينا الحديث المتواتر يفيد العلم الضروري لدينا لماذا يكون لدينا لماذا قيل له العلم الضروري ان خلص ديري شي خدمه نقدر ها لا تكت لا تكت له هذا يستحيل أملك. تكذيب الخبر العلم الضروري <تصفيق> <تصفيق> الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما يعني كمن يشاهد مثلا الأمر بنفسه وأنت تكذبه وقد شاهد بنفسه إذا لم ترى الهلال إذا اذا لم تراه أنت لم تشاهد أنت فسأنم لئناس قدرعوا البيت نسيته <تصفيق> نعم وعلى هذا يكون المتواتر <تصفيق> يفيد علم الضروري الضرور. ويكون كله مقبول ام مقبولا أم لا يكون كله مقبولا وإذا كان مقبولا هل يحتاج إلى البحث عن أحوال رواته؟ لا،, لا،, لا, لا يحتاج. لا. هل يقيد رواته بعدالة أو بإسلام؟ لا. لماذا؟ لأنه متواتر. لأن لأنه بكثرة. بكثرة. ممكن أن تكون في هذه الكثرة يعني؟ لأن المتواتر لا يسأل عن رجاله. لأن رواته قد تجاوز القنطرة. قد تجاوز قد تجاوز القنطرة. قد تجاوز القنطرة غلاس. فايمتى يا نزار؟ فالعلم الضروري اذا قيل لك عرف للعلم الضروري طبعا المناطق يقول والنظري محتاج للتامل وعكسه هو الضروري الجلي والنظري محتاج للتامل وعكسه هو الضروري الجلي يا نزار اين السماء فوقنا يا نزار اين الارض تحتنا اذا هذا علم ضروري ولا نظري ضروري ضروري لأنك أنت تشاهد يا نظار خمسة معلوم. خمسة زائد 1300 و500 و700 و900 هذا ضروري ولا نظري نظري لأنك تحتاج إلى أن تتأمل فالي هذا قالوا والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجانب فهمت يا نزار او كما قال بعض العلماء العلم الضروري هو الذي يهجم على السامع يهجم احسن هو الذي يهجم على السامع هذا هو العلم الضروري يهجم على السامع طيب عندما يسمع النظار عندما يسمع السماء فوقنا يهجم على على سمعنا هنالفوق واضح؟ ولا أرض تحتنا عندما يسمع الماء يروي وعندما يسمع الخبز والفطير سريع لن مثل نظام نضرب الخبز أحسن ها معنى أنه واضح ها إذا معنى أن هذا ضروري ولا نضر نظام ضروري. ضروري. ضروري علم ضروري لا يحتاج لا تأمل لا يحتاج لا تأمل ولذلك لا أقول لكم شيء أقول لكم شيء أكثر من ذلك قالوا إن الضروري هو الذي يهجم على السامين وش مدربي السامين هل عالم ولا العامي؟ العام يا شيخ. هل كبير أم الصغير؟ الكبير والصغير. على إطلاق. لأن العلم الضروري. العلم الضروري الذي يهجم على السامع مطلقا سواء كان عالما أو عاميا كبيرا أو صغيرا مميزا ذكرا أو أنثى. إن السامع يضطر لتصديق الخبر. يضطر. هذا يقال له علم الضروري فإنتم الآن علم الضروري ها يعني يفيد الضروري هناك من قال بأن الحديث المتواطر يفيد العلم النظري والصحيح هو الأول الذي ذكرنا بأنه يفيد العلم الضرورية هذا هو الصحيح أنه يفيد إيش؟ العلم الضرورية وطبعا الفرق بين العلم الضروري والنظري معروف لما يقول بان الضروريه الطر السامع للتصديق به والنظري او يسمي بعضهم ماذا يسمي المناطق يسمونه النظري ويسمونه الاستدلالي لا يكون لماذا قيل له استدلالي او نظري إنه انه يحتاج لا لا يكون إلا عن نظر واستدلال لا يكون إلا عن نظر واستدلال بأن السامع يقول كذا وكذا لا بد أن يتأمل فيما قال وفيما قيل له فالسامع يقول بما أن الخبر قد رواه عدد كثير وبما أن العادة تمنع تواطؤهم على الكذب إذن في الخبر ماذا يجب؟ يجب تصديقه نظريا ولا ضروره ضروره لأن يفاد العلم اليقيني صحيح اليقين يقطع الضروري الى قائله لا بد من هذا اسم هذا يفيد العلم القطع اليقيني الضروري الى ماذا يفيد العلم القطع اليقيني ها لالا بداوا يشغلوا النت يفيد العلم اليقيني القطعي الضروري الى قائله شي لا سمعي إلى قائله فلذلك كان لا حاجه الى البحث عن احوال رواته وهذا هو الذي قرره ايش قرره علماء الحديث منهم الحافظ المحجر في النزهه يا اذا الخبر المتواتر ولهذا قال وهذا هو المعتمد نخب إحنا كنا نحفظه نحفظ شرحه وهذا هو المعتمد يقول الحافظ نحزر وهذا هو المعتمد أن الخبر يفيد العلم ضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه بحيث لا يمكنه إيش دفعه هكذا يقول الحافظ نحزر وين في نزعة النظر إذا هذا هو الصحيح يفيد ماذا يفيد الضروري القطعي اليقين وهناك من قال بان المتواتر يفيد العلم النظري من قال هذا ابو القاسم البلخي الكعبي هذا معتزل الكعبي يقول ايش يقول بان المتواتر ماذا يفيد يفيد العلم النظر. النظري وللأسف فسر ذلك الإمام إمام الحرمين وواثقه في البرهام وهذا هو مذهب أبي الحسن البصري المعتزلي في كتابه المعتمد وهذا القول ما رأيكم فيه صحيح ولا ضعيف هذا القول ضعيف ليس بشيء هذا القول ضعيف ليس بشيء لأن العلم حاصل باليقين ضرورة لماذا قلنا ضرورة يا نظار حصل لمن ليس له أهلية النظر حصل للعامي وحصل للصغير والكبير لمن ليس له أهمية النظر أنت الأطفال عندما تقول لهم إن السماء يشير إلى أفوق فإذن حصل بخلاف النظري يفيد العلم لكنه بعد ماذا بعد ماذا بعد, بعد النظر والاستدلال. بعد النظر والاستدلال. واضح هذا؟ إذن القول بأن بعضهم زعم أن المتواطر الحديث المتواطر غير موجود أصلا. من الذي زعم أن الحديث المتواطر غير موجود أصلا؟ من حبان والحازمي. الحازمي صاحب الشروط كتاب شروط كتب ستة. عندي عندي موجودون إذا أردتم أن تطريعوا عليه. فعلى كل بعضهم قال ان مثال المتواتر على التفسير الذي ذكرنا لكم يا عز وجوده يا عز وجوده وهل تعلمون من قال المتواتر على التفسير المتقدم قالوا يا عز وجوده نص صراحة. نص صراحة. من قال بها من الصحابه نص الصرح نص نص قال يا عز وجوده قال الا ان يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ولكن رد علي الحافظ المحجر في النزام قال وما ادعاه من العزة ممنوع وكذا ما ادعاه غيره من العدم من هم غيره اللي قالوا غير موجود بن حذبانه من, حبان. من حبان آخر الحازم في كتابه ايش هو شروط العائمة الخمسة شروط العائمة الخمسة كتاب موجود هنا واضح ويقول لأن الذين قالوا بهذا قال لأن ذلك نشأ عن قلة الاتضاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب اقرأوا في نزهه عندكم نزا معكم أو يحصل منهم اتفاق او يحصل منهم اتفاق وقد ذكر شيخنا أرجوكم بعد الفرامل الدقس تبحثون عن كتابنا وورق صغير ذكر شيخنا الشيخ عبد الله الرماري في كتابه حول ما قيل عن عزة التواتر في كتابه توجيه العناية توجيه العناية في الصفحة الثانية في أسئلة حبيب الله هذا حبيب الله كان قد سأل شيخنا عبد الله الرماري فأعجاب في هذه الرسالة هي كانت موجودة هنا بحثت عليها ولم أجدها لعلكم لأن في الوقت اللي رطبتم الكتب أنتم لم ترطبوا بقيت مدة وأنا بحث على كتاب على كتاب هذا لا كتاب الحسن الأشعري الحسن هو أدخلتموه في جناح التفسير على كل هذا فيما يتعلق الإمام النووي زعم أن وجود التواطر قليل ونادر جدا بل بعضهم قال مما تواطر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسل ورؤية شفاعة الحوض ومسح خفيني وهذه بعض وبعضهم قال بأن حديث من كذب عليه متعمدا جمع له طروقه من الطبران في جزء طبع هذا الجزء رأيته لعله موجود عندي هنا لعلكم تجدونه هنا في يعني مجلد لكن ما قرأته لكن رأيته وتصفحته إذا هذا باختصار فيما يتعلق بشروط المتواطر ونرجع ونقول بأن على القول بالمتواطر لأننا قلنا الصحيح من المتواطر ليس من مباحث أهل العلم بالحديث إنما هو من مباحث أهل الأصول وأهل الفقه ولكن لم شحة في الاستلاح قلبي به كثر وإنما لا نقول به متى ها لا يقال به متى تكون <تصفيق> ننظر الى اللوازم فإذا كان اللازم الذي لازم باطل لا اللازم الذي ينتج عنه باطلة فيكون يرد هذا التقسيم واضح هذا واضح طيب اذا قسمناه سابقا الى متواتر لفظا وإلى متواتر معنى قسمناه ولا قسمنا اذا فهو ينقسم الى متواتر لفظا وإلى متواتر معنى اللفظ شمعه المتواتل اللفظي ما اتفق الروات فيه على لفظين ومعنى واحد ما اتفق فيه على لفظ ومعنى واحد والمعنوي هو ما اتفق أنا أمر عليه بسرعة لأن الكلام طال على المتواتر والإخوة يريدون أن يختموا النخبة ما اتفق في فيه على معنى كلي وانفرض كل حديث بلفظ خاص هذا ايش هو لفظي ولا معنوي <تصفيق> معنوي هو ما اتفق الروات فيه على معنى كلي وانفرض كل حديث بلفظ خاص ما هو المثال الذي مثل له العلماء المتواتر المعنوي مثله السيوطي رحمه الله تعالى في ماذا رفع اليد رفع اليدين في الدعاء وذكر انه جمع طرقه في جزء فبلغت مئة حديث في وقائع مختلفه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت الابوال وانقطعت السبل فدع الله يغيثنا ورفع صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا ثم ايضا نفس الرجل أسبوع وهم يمطرون جاء وقال يا رسول الله هلكت الابوال فرفع رفع يده كذلك وفي غزوة بدر لما كان يدعو الله ما انتهلك هذه العصابة فلنتعبدها في الأرض وفي القنود وفي مواضع كثيرة كان صلى الله عليه وسلم يرفع يده يرفع يديه يعني في وقائع مختلفة لكن رفع اليدين في الدعاء ما هو التواطر فيه والقدر المشترك في هذه الأحادث وإلا فهي مختلفة من حيث من حيث الأماكن حيث الأماكن فهمتم هذا؟ طيب العلماء أمورشان الكشميري عنده كتاب سماه فيض الباري على صحيح البخاري. فيض الباري يسأل على هذا الكتاب هناك في المكتبة اليوم ها نزاب يسأل على هذا الكتاب ما اسمه؟ فيض الباري على صحيح البخاري هذا للعلامة شاه الكشميري هذا كان من علماء الحديث قال بأن الحديث المتواتر إلى كم ينقسم ماذا يقولون يعني يسمعون شاه الكشميري نعم يقول ذكر في أول الجزء في الجزء الأول بأن الحديث المتواتر ينقسم إلى أربعة اقسام هذا انه قال ينقسم الى اربعه اقسام واضح القسم الاول تواتر الاسناد تواتر الاسناد هو تواتر لمن هذا تواتر من تواتر الاسناد تواتر من تواتر المحدثين تواتر اسناد يسمى تواتر المحدثين مثال ذلك ذكر امثله كثيرا من ذلك من كذب عليا متعمدا فليتبوع مقعده من النار هذا الحديث متواتر طبعاً. طبعا قلنا جمع طرقه أبو القاسم سليمان ابن أحمد الطبراني في جزء خاص سماه طرق حديث من كذب علي متعمدا هذا حققه شيخين وطبعه شيخنا صاحب المكتب الإسلامي زوي الشاويش رحمه الله هذا الشيخ طبعا على كل نفع الله به ونفع بالاسلام يعني بال... بطبعه لكتب طبعا يعني الشيخ الالباني رحمه الله وان كان وقع في اخر حياتهما وقع بينهما نزاع للاسف وارتفع أمرهم الى قاضي نصراني وكان يقول لهم وكان بينهم قل أسكتوا يا مشاي أسكتوا يا مشاي قصة لا تهمون الآن وجمع طرقه أيضا المزي الحافظ المزي وجمع طرقه أيضا من المتأخرين الشيخ المحدث الحسن الحسن مصطفى بن إسماعيل تعرفونه وهذا عنده كتاب حتى قال الشيخ مقبل عنه قال لو لو أتمه لكان آيا هذا الرجل عندما يبحث يبدع في الحقيقة وإن كان المدخليون اقاموا عليه حربا شعوه لا هوادة فيها ولكن الرجل يعني بحوثه قيمه جدا عنده بحوث قيمة جدا جدا كتابه إتحاف النبي قيم كتابه شفاء العريل قيم كتابه يعني يحقق يعني يخرج أحاديث فتح الباري سماه تحفة القاري بدراسة وتحقيق فتح الباري تحفة القاري بدراسة وتحقيق فتح البالي أنا رأيت في أول جزء قرأتنا كتابه النبي النبيل قرأته يعني عندما كان ورقا وعندما أخرجه في جزئين قرأته عدة مرات واستفدت منه في الحقيقة كتاب قيم جزاء الله خيرا في كتاب العلم رقم الحديث 64 تكلم على من روى هذا الحديث من الكذب عليه متعمدا فليتبوه مقعده من النار فبلغ عدد رواته من الصحابة ثلاثة ومئة أو ثلاثة ومئة بلغ عدد رواته ثلاثة ومئة مئة وثلاثة يعني وقف عليه هو الزبيدي والسخاوي قالوا أكثر من ذلك لا عفوا قالوا فوق السبعين قالوا فوق السبعين هناك من النت النت وقد حاول شيخنا المحدث محمد بن علي الأثيوبي أن يجمع كل من رواه أن يجمع كل من رواه وفاته طبعا جمع كثير فهتأو جمع كثير واضح فعنده منظومة من يشغل نت يحاول أن يطفئه من يشغل نت يحاول أن يطفئه سماه الجليس الأمين في شرح تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعي ويقول فيه وقد تواتر حديث من كذب وقد تواتر حديث من كذب عن عدة من الصحابة تنتخب وذكر من رواه قال وولد الجوزي عن تسعين جاء مع الثمانية مع الثمانية نعمة منهجة لعل أحدا يشغل نت للأسف عندما يشغلون النت يشوشون علينا فمنهم العشرة فمنهم العشرة البرارة فمنهم العشرة البرارة يعني العشرة اجتمعوا في هو نت كان شغل جيد لكن لعل هناك من يشغله فمنهم العشره ذكر الصحابه اللي ذكرهم واحدا واحدا واضح النووي قال بانه رواه مئة النووي عن مئتين وارد عبد الرحيم قال ذا مستبعد من هو عبد الرحيم؟ العراقي طبعا ومن يقول مجتمع العشرة إلا على ذا رده جماعته هناك من قال بأن العشر المبشرين بالجنة لم يجتمعوا إلا في هذه من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار ولكن هذا غير صحيح لماذا غير صحيح إذ عنهم رفعوا اليدين والده كذا مسح الخفي خذ يا راشد على كل العلماء ألفوا في المتواتر مؤلفات مستقلة ولا نريد أن نذكرها الآن مثل لآل المتناطرة في أحد المتواترة يعني للسيوط كتابان في الموضوع ولكتاني كتاب ايضا في الموضوع وتكلموا على قضية المتواتر وأجاد وأفادوا فيه نقف هنا وللمتواتر أبحاث قيمه مهمه جدا لو ذهبنا نصردها ونذكرها لا لا أخذ وقتا كبيرا فلذلك يكفي من القلاده ما حاطه بالعنق وهذا يكفي ان شاء الله وفي الدرس القادم نبدا في المشهور جدف العزيز والعزيز ونترك المتواطن في هذا ما أشرنا إليه وإن شاء الله عندي شرح إذا خرج إذا طبع وخرج يعني سيكون فيه توسع أكثر والله تعالى علمه أحكام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته